إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب المال هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طفل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 وادوا ما عنفتم قد بدت البغضاء من أكواههم وما تغفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَكُمْ قَادُوا أَمَلَّهُ وَإِذَا خَلَوْا عَبْوَ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِ لَمِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِذْ تَمْتَسْكُمْ حَسَنَةً تَتَّقُوهُمْ وَإِذْ تُصِلُّكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ رَدَدْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ